Wat عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَال لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إن كان كبر عليكم مقامي اذ zal de in kan ik worden, alleen wat luiden zij hen nab aan Noop, als hij zei: kanaka buri alaykum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa'alallahu tawakkalt fa'alallahu en ik wil het niet te zeggen, maar ik wil het niet te zeggen, maar ik عليكم همة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتم وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلس وجعلناهم خلائف وأغرقنا وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآخر فانظر كيف كان واقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى Vijf jaar كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلم قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسح رنه هذا ولا يفلح الساحرون قال موسى تقولون للحق لم. الفي ثنا عم وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء. wa ang du وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما وقال فرعون اتوني بكل ساحر غليم فلما جاء La hawla En فَلَمَّا أَنْ قَضَى ويحق الله الحق بكلماته ويحق الله الحق بكلماته bye, -bye. Ja. Mm. وَقَعَ لَهُ وقال موسى يا قوم وعبوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فنة فقاضوا على الله توكلنا فقاضوا الله توكلنا ربنا لا تجعل نا تألي القوى من ظالمين من وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ رَبُّكُمَا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال فقاموا على الله توكلنا فقاموا على الله توكلنا ربنا لا تجعل لفضيله <تصفيق> الدكتور وأوحينا إلى موسى وأخيه أنتبوى لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وبشِّرِ المؤمنين وبشر <تصفيق> للمؤمنين وأوحى وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين walk by. dan en studeert Benut mis op de banken en schudt Don't be my wife toekomaf is te klima. Hij صدق الله العظيم الفاتحة إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم هكذا أيها الإخوة المؤمنون اطمأنّت قلوبنا بذكر الله فقد عشنا مع تلاوة قرانيه مباركة من الآية الحادية والسبعين وحتى الآية التاسعة والثمانين من سوره يونس وتلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي ما زلنا في هذه اللحظات المباركة وهذه الأيام العظيمة متواصلين في إرضاء الحق سبحانه وتعالى ها هي الإذاعة المصرية في ساحة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة